بسم الله الرحمن الرحيم ألس لام را تلك الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن لقصة بما أرحينا إليك هذا القرآن وإن كنت, وإن كنت من قبله لمن الغاهيم إذ قال يلتق لأبيه يا أبت إن رأيت أحد عشر سوكبا إني رأيت واحداً عشرة تباو والشمس والقمر رأيتهم ليتدين قال يا بني يا لك أتضر يا كنان إخوتك فلتي في دولا كيدات إِنَّ الشَّيْطَانَ لِإِنسَانٍ عَدُوٌّ مَعِينٌ وكذلك يجسديك ربك وعلمك من تأويل الأحاديك ويسرم نحمك هو عليك وعلى آل يعقوب كَمَا أسمها كما أسمها لا أبريك من قبل إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ جَاءَكَ يُوسُفُ فَأَسْوَاكَنِي آيَاتِ السَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ أَخُو أَحَدٍ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَمَا نَحْنُ بِعَادِينَ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي وِرَالٍ نَّبِيٍّ وَقُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ وَأَقْوَى وَلَا يَغْتَرُّ أَهْلُ الْقَرْيَةِ بِأَهْلِهَا وَتَأْتِيهِمْ سَاعَةُ الْقِيَامَةِ بَغْتَةً فِي غَفْلَةٍ وَأَمِنْ سَيِّئَةٍ وَيَدٌ فِي, في جَدِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارِ قُرُنْ قُمْتَاعِلِي قَالُوا يا يا أَبَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنُ مَّا عَلَى الْخُفَّارِ إِلَّا لَهُ لَا تَسْكُنُ أرسله ما أنا غدا يرسع ويلعب أنه ماله لحافظون قال إني لا يحكمني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الزئب وأمنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله البئب ونحن عصبة إنا إذا لقافرون فلما ذهدوا به وأجمعوا أن يجعلوا يفي في الجب فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ أَنِ ابْعَثْ بِأَمْوَالِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَجَاءَ الْبَشِيرُ وَبَشَّرَ مِنْ شَأْنِهِ قَالُوا إِنَّ هذولا نصدق وترضنا يوشك من دم ثالث أكل مضيب وما أن تج ممن لنا لسنا صادقين وجاء على خميس بدين كبير قال بل سوى مثلكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء السيارة فأرسلوا واردهم جاء بلاد الوهد قال يا بشرى هذا ظلام وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ بَشَرًا وَنَجَّيْنَاهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ أَسْرَى لِمَرَأَتِهِ أَسْرِى لَأَسْوَاهُ عَتَاهَا إِنَّا أن أَنَّا أَنْتَ تَكِذَبَ وَلَدَ وَجَعَلَ لَكَ مَسْكَنًا لِيُسْفَى فِي الْأَرْضِ وَلَوْ عَلِمَهُمْ سَأَلُونَ الْأَحَادِيثَ يوم لا غني عن الله امره ولا كنم اسر للناس لا يعلمون فلن ما بلغها شدو اكلناك ثم وعلم وسذلك المحسنين وراربه الذي هو في بيتنا عن المسه وغلقت الأجواب وقالت هيتلت قال ما عاد الله إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يصلح الظالمون ولقد هممت به وهم بها لولا أرض أرضها لرضه كذلك لم أستطع أن يسأل أو من إذا إن المخلصين وَسَبَقَ الْبَابَ وَقَدْ قَضَّ صَمِيطَهُ يَدُهُ رِيرٌ وَأَلْفَى سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ وَسَبَقَ الْبَابَ وَقَدْ قَضَّ صَمِيطَهُ يَدُهُ لَدَ الْبَابِ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوراً إلا أن يسكن أو عذاب أليم قال هي راوزتني عن نفسي وشيد شاهد من أهلنا إن كان طيوفه القدم ايكا رقم منكم قد من اقدروا فقد كذب وهو من الكاذبين وهيل كان قم منكم قد من غرر فكذب وهو من الكاذبين فَرَمَىٰ نَارًا قَالُوا انظُرْ كَيْفَ جَعَلَ اللَّهُ مَثَلًا ۚ وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وقال النسوة في المدينه راء العزيز عزيز تراود فكا هل لته قد شبكها حبلا ان لا رها في ضلال مبين فلما سنعقد لهم ارسل اليهم ما اعتقد لهم من فأعتدت لهم مستكأ وآتت كل واحدة من ذنة الشينا وقالت اخرج عليهم فلما رأي له أكبرنه وتطعن أيديهم وَأَظَلَّتْ عَلَيْهَا لَيْلُهَا فَسَارَتْ بِالقَمَرِ ها سِرَاجًا إِنَّهَا جَادَّةٌ إِلَّا مَرْصَدٌ كَبِيرٌ قَالَتْ سَنَدْعُو مَن كُنَّا مُنْكِرِينَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ نَسْتَلِيكَ سَعْطًا ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصابرين قال ربي السجن أحب إلي مما يبعونني إليه وإلا تسرق عني سيدهن أصبر إليهن وأكم من الجاهلين بِسَجَدَ لَهُ رَبُّهُ قَطَرَكَ عَنْ خَيْبَةِ إِنَّهُ هُوَ الْكَيُّوْنُ اللَّيْنِ إِنَّ رِجَالَهُمْ مِنْ دُخْنٍ رَأَوْهُ الْآنَ لَا يَسْجُدُونَهُ فَاتَّخَذَ حِمًى وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنُ فَتَكَيَّانَ قال أحدهما إني أراني أعفر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رتي في خبزا فأكل الطير منه نبئنا بتأليه إنا نراك من المحفين قال لا يأتيكما طعام ترز من طعام منه إلا ربأتتما بتأويله قبل أن يأتيكما زادتما مما علمني ربي إني كرشت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون وَتَذَكَّرْ مِن لَّذِى آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَإِسْعَاقَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا يَعْقِلُونَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا ذَٰلِكَ كُفْرٌ بِاللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِن مَّا تَذَكَّرُهُ يا صاحبي السجن أرباب متسبقون خبر أم الله الواحد القهار ما تعدون من دونه إلا أسماء سميتموها لَكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّمَا يُؤْمَرُ إِلَّا لِيُنذِرَ الْقَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَطْمَئِنَّ بِهِ يا صاحب يسجن أن ما أخذتنا فيسقي ربه الخمرا وأن الآخر فيسرب فتأكل الطير من رأسه بضي الأمر الذي فيه فالسكيان وقال للذي ظن له ما جنه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فردك في السجن بضعثني وقال الملك إني أرى سبع بطرات ثمان يأكلهن سبع عجاب سبع واخر يا سيدي منى سدواني جاءت وسبع قبله الكبر واخرها دساء يا ايها الملائكه في رؤياي ان كنتم يرون يا تعبرون قالوا اصواح احلام وما تحلو بتاويل احلام بعد الليل فقال الذين جاء منهما وذكر بعض أمة أنا أمزئكم بتأويله فأرسلوهن يوسف أيها الصديق أسماك سبع بقرات من ثمان يأكلهن سبع عجاك يأكلهن سبع عجاف وسبع سنهلا في الفضر وعخر يابسا لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين جابا فما حفظتم فدروا في سنهره إلا قليلا إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سب والشداد يأكل ما قدمتم لهم إلا قليلا إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه راس الناس وتي يعترن، وقال الملك سوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فسأله ما دار نسوا في الله فيقطعنا أيديهم. إِنَّ رَبِّي بِشَيْبِهِمَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا فَطُبْتُمَّ إِجْرَى وَطُّمَّ يُرْتُفَ عَنَّا السِّهِ قُلْ لَيَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٌ قَالَ كِمْ رَأَكُ الْعَجِيزِ الْآنَ حَفْحَطَ أنا رأيته وأنصت إليه وإنه لمن الصالحين. ذلك ليعلل أنني لم أخونه بالغيب وأن الله لا يهدي سيد الفاحشين. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّسْلَمَ مَا يَرَتُون بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ اخْتُلِي بِي أَسْتَخْلِصُ لِنَفْسِي أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ قَارِئًا إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ وَلَجَعَلْنَا يَرِثُ الْأَرْضَ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَتَّكْنَا لَهُمْ فِي سَفْكِ الْأَرْضِ يَتَدَوَّرُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ يصيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن شَاءَ وَلَا نُضيِعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا أَجْرَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَسْتَغْفِرُونَ وَجَاءَ إِسْحَاقُ ثُمَّ سُفِدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ ولما جهدهم بجهدهم قال أتوني بأخلكم من أبيكم ألا ترون أني قل في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أذا وإنما لخيرون وقال لكتيائه جاروا بضعتهم كثير حالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبو إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آدِيمٍ قَالُوا يَا آدَمُ مِنَّا مَنَ الفَتِيلَ فَأَرْسِلْ بَعْضَنَا هُنَا وَقَالَ لَنَسْتَوِيَ إِلَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قدر فالله خير حافرا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ما رزت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أقانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤسون موفقا من الله لتأثنني به إلا أن يحاطبكم فلما آتوا هم أوفقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفزقة وَلَا أُغْنِي عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِلَّا فُقْرًا إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُوا وَعَلَيْهِ تَلِيَ تَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمْ نَدْخَلُ مِنْ حَيْثُ أَنَّ رَبُّنَا بُرُونَ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ شيء إلا حاجة في نفس يعطوب قضاها وإنه لدوع من لما علمناه ولكن أثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه قال قال إني أنا أحكم فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهزه جعلت قايت في رحم أخي جعلت في رحم أخي لي ثم أذن مؤذن أيتها الرئي إنتم لجارعون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سوى على الملك ولمن جاء به حمل بعيد وعلى به قالوا كالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارحين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاببين قالوا جزاؤه من وجد في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجد الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذلال يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله لَا يُؤَاخِذُكَ ٱللَّهُ بِمَا تَنۡسَىٰ وَلَا يُؤَاخِذُكَ بِٱلۡخَطَإِ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكَ بِمَا عَمَدتۡ إِلَيۡهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا قَالُواْ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلۡإِيمَٰنِ أَنۡ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمۡ فَآمَنَّاۚ رَبَّنَا فَاغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرۡ يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا صفق أحدنا مكانا إن رأى من المسلمين وعلى ما عاد الله أن نأذب إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما السيئة منه خلقوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد رخض عليكم موتقا وَجَاءَ أَصْحَابُهُ يَنقُصُونَ مَوْقِفًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَدَرٍ مَا قَضَىٰ لَكُمْ فِي يُوسُفَ فَلَمَّا أَدْرَكَهُ الْأَبُ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا بنا تسرق، إن بنا تسرق وما شهدنا إلا بنا عنا، وما سلنا لغير حاضرين. وسألتُ الصيّة التي سلنا فيها والعيّر التي أخذنا فيها، وإنا لخاطئون. قال بل فولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتي بهم جميعا إنه هو العظيم الحسين وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا بالله تفتح تذكر نوتك حتى تكون حرضا أو تكون لها الهادثين قال إنما أشهر بسي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون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 لَسَنَأَعْنِي نَصْرُ وَجِئْنَا بِبَضَاعَةٍ مُجَازٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقُوا عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلَعَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِرُونَ قابوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخلي قد من الله علينا إنه من يتفق ويصفر فإن الله لا يغير عجر المحسنين قالوا كالله لقد آثرت الله علينا وإنتم ما لفاطئين قال لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بطنيقي هذا فأنقوه على وجه أبي يأتي بصيرا يأتي بصيرا وأكوني بأهلكم أجمعين ولما خصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا والله إنك لفي ضلال قديم فلمّا أتى البشير ألقاه على وجهه طرف كدبيرا قال ألا أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفرنا بنغبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه آيا إليه أبريه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبريه على العرش وفروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حصا وقد احتنبي لي اخرجني من السجن وجاءني من البدو من بعد ان نذر الشيطان من بعد ان نذر الشيطان بيني وبين اخوتي ان الله يقدن كل ما يشاء انه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاحتر السماوات والأرض أنت ونشيك الدنيا والآخرة توصني مسلما وألحقني بالصائفين ذلك من أنبار الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينقرون وما أكثر من الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليهم من أجر العلم وإلا ذكر للعالمين وكاين من آيات السماء والأرض يمضون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أصحابه لله إلا وهم مشركون أَخَلِدُ أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَرْشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ ضَوْتَهُ أو تأتيهم الساعة ضغطة وهم لا يشعرون قل هذه سبيبه أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن استبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا وفي إليهم من أهل القرى أفلن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآفرة خير للذين استقوا أفلا تعقلون حتى إذا سيئ سبصوا وظنوا أنهم قد تجودا جاه النصرنا جاه النصرنا فلذي من نشاء ولا يرد بأسنا على القوم المجرمين. لقد كان في خلقه درس لأولاده ما كان فيه شيء استرالات صديق الذي بين يديه ولكن صديق الذي بين يديه وتصين كل شيء وهو ذا رحمة وهم